بسم الله الرحمن الرحيم حاميم عينس قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم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 أم تأخذ من دونه أولياء؟ فالله هو الولي وهو يحي الموتى وهو على كل شيء قدير. وَمَا إِخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ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 والذي أوحينا إليك وما وصينا وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه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 الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة, حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم وضب ولهم عذاب شديد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 ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيكم من شيء فمتاع الحياة الدنيا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 وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُ الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَظُنُّونَ مَن طَرْفٍ خَافِضٍ وقال الذين آمنوا إن الخاسرين إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة ألا إن الظَّالِمِينَ في عذاب مقيم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 نهُ علیمُ قديرٔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَيُّكَلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحِيًّ أَوْ مِن وَرَائِحَجَابٍ أَوْ أَوْ يُرْسِلْ رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن, ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط